سمعت زينب صوتا صدع الكون على الجسم التصدى يدفع الباب عليها ظالم وهي عليه باب تدفع سمعت زينب كسران يا رسول الله إنه ضلع يسمى فغوت والصوت يهوي فوقها يضرب في كسر المروع سمعت زينب صدع الكون على ديس من تصدع يدفع الباب عليها ظالم وهي علي الباب تدفع سمعت زينب كسرت يا رسول الله ان الظل عيوس ما ف حواي توي الصوت يا هو فوقه يضرب في الكاس ر المروع سيدي ما جو ضلعها مكسور سيدي ما ضلعها دعا الكون على بس من يدفع الباب عليها ظالم وهي علي باب تدفى سمعت زينب كسرة يا رسول الله ما العيو اسمع فهوات والسوت يا هوي يضرب في الكسر المروع سامعت زينه صوتا صدع الكون على جسم تصدى فالبا ض عليها ظالم وهي عليها ضابت تقا سامعه عينك الله لا تضل عي وقعا يضرب بالكسر المروا سيدي ما اجود ضلعها مكسور بالدم والله مس تلك يدن كانت على محمد انت جاءت إلى زهرائه كان في طلعها تتسلم وذا كواهر كان فيه وجه الرسول يبزم أتى بحيط الأسودين على البيوت يهجم قولوا لدارها ودمروا وحطموا وروعوا سغيرها لا ترأفوا أو ترحموا لا صقوب المصطفى من تقتلوا أو تظلموا لالهوام من حجاه فورت ذهل في حزنها تصيح اوجعوني تامروا تجرؤوا فهشموا عيوني ويا ما الله ان القوم روعوني واقتصوا اسلامهم فقت قط جنيني انصغوا الى السماء من ايهم دموعي ويسحبون حيدرا بقلبي الوجيعي فحب ظلم لاحمد بكسرهم ضلوعي وطاع قبر طاهر في تربة البقيع وضاع قبر طاهر في تربة وفاطم في حزنها تصيحوا أو جعوني تآمروا فهشموا عيوني ويا سماء الله إنك قوم روعوني وأسقطوا إسلامهم فأسقطوا جنيلي إخلاصهم إلى السماء من علم دموعي ويسحبون حيدراً لقلبه وجيعي فحبهم لأحمد بكسرهم ضلوعي وضاع قبر طاغر بتربة البقيعي وضاع قبر طاغر في تربة تلك يد قانت على محمد تسلم جاءت إلى صحرائه لضلعها تهشم تلك يد على محمد تسلم رأت إلى رائه بضلعها تهشم وذاك وجه كان فيه وجه الرسول يبسم أتى على الميوء ليهجموه قال ادخلوه لدارها ودمروه وحطموه وروعوه صغارها لا ترأفوه أو ترحموه لاصكم المصطفى من تقتلوه يا ظلمو عل من العشاه مفورات جهنم او في حزنها تصيحوا اوجعوني يا امروا تجرعوا مهشموا عيوني وفاطم في حزنها تصيحوا اوجعوني تآمروا تجرؤوا فهشاموا عيونه ويا سماء الله من القوم روعونه وأسقطوا إسلامهم فأسقطوا جنينه وأسقطوا إسلامهم فأسقطوا اخلاصهم إلى, إلى السماء بمنعهم دموعه ويسحبون حيدرا بقلبه الوجيع اخلاصهم إلى السماء بمنعهم دموعه ويسحبون حيدراً بقلبه الوجيع فحبهم لأحمد بكسرهم ضلوعه وضاع قبر طاهر في تربة البقيع وضاع قبر في تربة البقيعين علمين الصبر يا زغر علمين الصبر يا زغر علمين الفدا يا ابنة Hallelujah.